يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أَضْرِ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظْلُوفٌ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَاً تَبَارَكَ الَّذِينَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّةً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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرهم كانوا واعظل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخذوهار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 لا يَدْعُونَكَ إِلَّا هُوَ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَذَلِ يُضِلُّونَ عَن آلِهَتِنَا لَأُصْبِرَنَّ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 إن عذاب إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين